الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا تموا أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى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 ثم يجزاه الجزاء لوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والنثى من نطفة ذات أمنا